صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا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 وَمَا جَعَلَ ادْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عند اللَّهِ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 جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل من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 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا وَرُؤُوَى وَإِذْ قَالَ الْطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَمُقَامَ لَكُمْ فَرْضِعُوا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 وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لئن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا يسيرا إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من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 فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة, سلقوكم بألسنة حداد أشححة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله شرا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 وأنزل, وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورفكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها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 فتعالين أمتعكن وأسلحكن سراحا جميلا وإن كنتن, وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فان الله اعد للمحسنات منكم اجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكم بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب يضع أفله العذاب ضحفين وكان ذَلِكَ على الله يسيرها وَمَن يَقُنُّ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤتِيهَا أَجْرَهَا نُؤتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعنا الصلاة وأطعنا الصلاة وأتينا الزكاة الله ورسوله.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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كما زوجنا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أَزْوَاجِ ادعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قدرا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهم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 يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهم وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان وهبت نفسها للنبي ان وهبت نفسها للنبي اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما تُجِي من تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَا نَبَتَ غَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكَ لكَ أَدَنَ أَ تَقَلُوا وَأَعْيُونُهَُّ وَلَا يَحزَّ وَيَرُ بِمَا آتَيتَهُ وَيَرطَيْينَ بِمَا آتَيتَهُم, آتيتهم كلُلُّهُم وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكُمُ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ وَلَا بَدَّلَ بِهِمَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُمَّ إِلَّا مَا مَنَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا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 ولا أبناء إخوانهم، ولا أبناء أخواتهم، ولا نسائهم، ولا ما ملكت أي منهم، الله.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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم فِي وأعد لهم عذابا مهينا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 يَا نَبِي قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى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 ثنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لِسُنَّةِ الله تبديلا يَسْأَلُكَ الناس عن السَّاعَةِ قل إِنَّمَا علمها عند الله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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا طعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا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 فأبين أن يحمل لها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات